شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن تعظيم الله أعظم العبادات القلبية التي يجب تحقيقها والقيام بها وتربية النفوس على ذلك إن شريعة الله مبنية على تعظيم الله فتوحيد الله الذي هو أساس الملة والدين هو من تعظيم الله فالله أجن وأعظم من أن يعبد معه غيره والشركون منافيا للتوحيد يقول صلى الله عليه وسلم قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه وأخبرنا وقال نوح عليه السلام لقومه لما وقعوا بشرك بالله ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تعظمون الله ما لكم لا تجيلون لا, لا تقدرون الله على قدره لأن من عبد غيره فليس بمعظم الله ولا بمقدر له حق قدره وأخبر تعالى أن عظيم أعظم من المخلوقات السماوات والأرض والجبال أنها أن تدفع الظبع تكاد السماوات وقال وقال اتخذ الله ولدا لقد جئتم جئا جي إدا فكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتفقد ولدا أيها المسلم إن لتعظيم الله مظاهر ومعالم فمن أعظمها تحب من أفضل تعظيم الله أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن بمزايا الله التي وصفها بها نفسه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمي الله بما سمى به نفسه، أو سمى به, أو سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بلا تعظيم.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 العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فمن أسماء مجيد والكبير والعظيم والجبار والجبار ووجلوا على موصوب بالكبرياء والعظمة والجلة والجلال فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء تعالى وتقدس علوا كبيرا ومنما ظهر تعظيم الله أنت من بأذن أنت من بالأذن المترتب على إيمانك بأسماء الله وصفاته فأن تعلم أن الله سميع بصير أن تعلم أن الله سميع بصير أذر ذلك العلم أن تعلم أن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه ومن مظاهر تعظيمك لربك كمال محبتك له كمال محبتك له وكما تعلق بك به وشوقك إلى لقائه ومن مظاهر تعظيم ربك خشية والخوف من من عقوبه وغضب وانتقام إن بطش ربك لجديد إن بطش ربك لشديد وتؤمن بالعقل إيمان مع الطمع في رحمة الله وفضله إنكما كما أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ومن تعظيمك لربك أن تكون متعلقة القلب به تدعوه وترجو وتضطر إليه جائما في رخائك وشدتك وقوتك وضعفك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 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرصد له من بعده وهو العزيز الحكيم. ومن عزاء تعظيمك لله ومن الالكتار من ذكره. والثناء عليه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فلا أحد أحبه ما الله من ذلك مدح نفسه وأثناء على نفسه مدح نفسه بخلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أثناء على نفسه بأنه أنزل هذا الكتاب العظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجاء أثناء على نفسه بأنه جل وعلا لم يتخذ وليا من الذل وقل الحمد لله الذي يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا أثنى على نفسه إذا قضى بعضه بين خلفه، وقال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقري الأمر وقال الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين ومن مظاهر تعظيمك لربك أن تعمل بنوع أو جبعا من العبادات التي شرعا لك من واجب ومستحب إخلاصا لله جل وعلا فعند الصل وتزكي وتصوم وتحج وتبر الوالدين وتصل الرحم وتلزم الأخلاق الفاضلة طاعة لله وقربه تتقرب بها إلى الله قال بعض السلب وقد سئل عن قوله تقوى الله ما حقيقة التقوى قال حقيقة التقوى <تصفيق> أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ذواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومن آذار تعظيمك لربك معرفتك بقدر نعمه عليك فأنت تعرف عظيم نعم الله عليك فاتذكروا في نفسك ففي نظر أنفسكم أبدا تبصرون تذكر نعم الله عليك خلقك بأحسن تقويم صورك بأحسن صورك أمدك بالسمع والبصر والبؤاد سقر لك الأبوين سقر لك ما في السماوات وزميعا من نعمه عليك تترى لا تستطيع أن تحصيها وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومما الله تعظمك ربك أن تتفكر في عظيم مخلوقاته وكبيرها وجليلها لتعلم عظمة من خلقها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه السماوات السبع تفكر في عظيم خلقها وسعاتها وكبرها وارتفاعها ودقة صنعتها الله خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاس وحسيب أفلم ينضوا الى السماء كفوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج انظر الارض التي جعلها غدر لها فهو الذي خلق الغرور لم شوف وكلوا من الرزق وإله النشوة والأرض جع وجعل أظمها ذا ورأتها بالجبال أن لا بنا ثم نظر إلى الدواب في السماوات والأرض ومن من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فالسماوات السبع العظمة على عظمتها يقول صلى الله عليه وسلم ما في موضع أربع أصابع إلا وفي ملك قائم لله راكع أو سادس يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم لا يوم القيامة ثم تفكر. في هذه الأرض وما فيها من الدواب على اختلافها أجناسها وأنواعها النافع منها والمؤذار المؤذي منها لينتبع الناس بالنافع ويخشى يعلموا قد رعف عن بسهم أمام تلك المخلوقات ليعلموا بها عظمة من خالقها هذه الكعدة الليل والنهار يتعاقبان يتعاقبان بمرهام دقيق قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَأَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها وتفسرون الشمس والقمر منذ خلقهم الله الشمس المستقر لله ذلك تقدير العزيز ثم قال الشمس ينبغي لا أن رجع طمر سابق النهار وكل بفلك يسبحون كلها عظات وعبر ودلالة على عظم خالق هذا الكون ليكون في القلب تعظيم لله وإجلال لله وإخلاص العباد لله وتعلق القلوب الله في كل أحوالنا في صحتنا وصمرضنا في قوتنا وضعفنا تعرف إلى الله في الرخى يعرفك في الشدة وكلما تأمل مؤمن هذه المخلوقات العظيمة عرف قدر خالقها وعظمة خالقها واستدل بي على كمال عظمته وكمال كبرياء وجلاله وعنه المستحق ويعبد ويخضع له ويذلله ويطاع فلا يعصى نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين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 تعظيم شرع من تعظيم الله تعظيم شرعه ودينه بأن تعظم كتاب الله وتعظم سنة محمد صلى الله عليه وسلم تعظيمهما التعظيم الله بهما بأن تقبل نصوص القرآن وتقبل نصوص السنة بالسمع والطاعة والاستجابة المطلقة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم لا بد للمسلم أن يعظم شرع الله فإن تعظيمك لعوامر الله بالامتداء وتعظيمك لنواه الله بالاجتناب دليل على تعظيمك لمن أمرك ودليل على تعظيمك أن ينهىك عن ذلك ولتعظيم شرع الله معالم فأول ذلك الاستسلام التام لشرع الله وأن لا يقع في حرج من ذلك ولا اختيار لك بل السمع والطاعة واجبان عليك قال تعالى بعد قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأصل لها ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومما ظاهر تأمش الله أن يكون في نسك حرج عند تطبيق أحكام الشريعة بل تقبل وينشيح صدرك بذلك وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن ينقادوا ويروا بذلك ومن مظاهر تعظيم الله أن لا يكون بالبحث عن الحكم فحكم الحكم وإن وجد على الامتاب الحمد لله وإلا فأنت على يقين بأن شرع الله مبني على كمال حكمة الرب وكمادِ علمه وكمادِ رحمته وعدله فقد تستبي حكماً أحياناً وقد تغب عنك أحياناً لكن عليك بالسمع والطاعة والاستجابة التامة ومن تأوُ المضيئ تعليم جريئة الله أن تمسك لسانك عن القول فيما لا تعلم ولا تكلب الشر. إلا بعلم ويقين ولا تقولوا لما تصب ألسلته الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم قل ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذذ لكم أم على الله تفترون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإذن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سبحانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بلا علم فالقول على الله بلا علم دليل الجهل وضعف الإيمان وقلة البصيرة فالمسلم المعظم لله لا يتكمشر الله إلا بعلم يعلمه وأما ما يعلم عنده فلينسك عما لا يعنيه فذلك أفضل له من أن يخوض بجهل ويقول باطلا ويفتي بخلاف الحق فيرتكب الإثم والعدوان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 اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن المتأمل في كثير من أحوال المسلمين يجد أن هناك أمورا تنافي تعظيم الرب أمورا تنافي تعظيم الرب وتقديره أمور أن هناك أمورا تنافي تعظيم الرب جل وعلا في تعظيم الرب جل وعلا ولا تقدر حق قدره هذه المظاهر السيئة مبنية غالبا على أمور بدعوى الانفتاح دعوى الحرية الرأي دعوى الحوار المفتوح بالأمور. هذه الأشياء يراد بها السخرة الاستهزاء والاستخفاف والسخرية والتنقص لشرع الله بل الطعن في الذات الإلهية ومقام النبو نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتراض على شرع الله والقدح في أوامر الله ونواهي، وكأن أولئك ينصبون أنفسهم بأنهم مشرعون بأنهم مشرعوا العباد أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعدم به إلا والمصيبة أن قضايا الأمة المصيرية في أخلاف معتقدها وأخلاقها وسلوكها يضعها البعض في خلال القنوة الفضائية أو الانتنس أو نحو ذلك يفضحونها على بساط البحث فيتكلم جاهل ويتكلم سبيه ويتكلم منافق ويقول من يقول في شرع الله ودينه فيما حل وفيما حرم وفيما أمر وفيما نهى ثم يأتي من يقول إن لكل إن حقا أي أن على الله بتشريئه أو يأترض على رسوله بتشريئه أو يناقش الشرع فيقبل ما يوافق أقله ويرفض السوى ذلك هذه الألفاظ هذه تصدر من قلب ذاق طعم الإيمان إن الممن حقاً سامع نطيع لله فيما أمره ونهاه عنه كونه يعصي كونه يرتكب المحرم شيء لكن كونه يعترض على الله بما حلا وحرم ويقول هذه أمور انتهت وراء ومحرمات مضى زمانها ونحن زمان التقدم والرقي المادي والصناعي يجب أن نحن أن أن نلغي بعض المحرمات ونبيح بعض المحرمات ونرفض التقيد بهذه الشريعة ونعترض عليها بأعوانا وعقولنا. كل ذلك منافئ للإيمان الصحيح اسمع الله يقول عن المنافقين هؤلاء المنافذ عن رسول الله وهم منافق هذا العصر وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحفى الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ثم قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لما أنزل الله على نبيه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله الله أشفق الصحابة من عموم هذه الآية وأتوا رسول الله فجد عن وقال يا رسول الله كلفنا من الأعمى مطيق الصلاة والصيام وقد جاءت آية لا طاقة بي قومي قالوا قول الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسمكم الله قال أتريدون أن تقولوا سمعنا عصينا قولوا سمعنا وأطعنا ثم الله آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبي ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأ القوم وذلت بها السنة الله لا يكلف الله نفسا إلا وسلايا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث ينفسها ما لم يتكلموا بي ويعملوا يعملوا فلنتق إلا معشر المسلمين يا كتاب الإسلام ويا رجال الإعلام ويا رجال الثقافة والفكر لنستق الله في أنفسنا ولنجعل أنفسنا أنصارا لشرع الله دعاة لدين الله حماة لهذه العقيدة ولهذه الأخلاق والفضائل إن يقوى تزل اللسان بما يندم العبد عليه يوم القيامة إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله لو بأسخده ليوم يلقاه إياكم الاعتراض على شرع الله وتنقص آله الشريعة آمنوا بها حق الإيمان فإن العبد لا يكون إيمانه حتى يرضى الله بالله ربا ويرضى بالإسلام دينا ويرضى بمحمد النبي الرسولة سنسأل أن عن ذلك عندما نضع في الحادنا ويتخلى عنا أهلنا وأموالنا سيسأل كل منا ما ربك ما دينك ما علمك بهذا الرجل فلنتق الله في إسلامنا ولنتق الله في شريعة رمينا صلى الله عليه وسلم ولنحذر من الألسة البدية والكلمة الوقحة ولنتعد في ألفاظنا ولنتعد في ألفاظنا فكم ألفاظ يدلي بها بعض الناس لو محصة حقا حقا وحملتها على ظاهرها لرأيتها, لرأيتها قد تحكم على قائلها بقروجها عن الإسلام ولأنه اعترض على الله ولم يقبل شرع الله الله جل وعلا حينما ذكر شبه المعتقضين ذكرها ذاما لها من فقصا لها لما قال القائلون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها قال الله قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون ذكرها زاما لها ولأهلها لا مادحا لها ولا آلنا فيها فإن الواجب علينا أن نسمع ونطيع لما قال ربنا ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نخضع كل أمورنا لتوافق هالنهج القوين الذي رضا الله لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فنسأل الله الثبات على الحق والاستقام على الهدى ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسأل الله سبات الحق والاستقام على الهدى وأن يطهر قلوبنا من أبلر النفاق والضلال وألسن ثنا من الوحش والبداء إنه على كل شيء قدير واعلم رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله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 صلوا على النبي، يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد واروا الله عن خلفائ الراشدين الأمة المهديين الذين قضوا بالحق وبيقائمون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بأفض وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصيح الأئمة تناولات أمورنا وأصيح لا تأمر المسلمين عام إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عدد كل خير سدد في أقواله وأعماله ومنح الصحة والسلامة والعافية اللهم وفق ولي عدينا بن عدد كل خير سدد في أقواله وأعماله وأعنوا على مهمته إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين آمنوا رب ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ولم نأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان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 الله, رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح جفوا للصلاه الله اكبر, الله, أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله لا الله لا الله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 نحن معكم على الهواء المباشرة أيها الحبة ننقل لكم هذه الصلاة بعد أن استمعتم إلى خطبتي الجمعة وفي هذه اللحظات أرى سماحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ المهدي العام للمملكة العربية السعودية يأخذه طريقه ليأم المصلين ويتقدمهم لصلاة الجمعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم استو <تصفيق> استو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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة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 لسعي أراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مربوعة وأكواب موضوعة ونمالك مقوبة وزرابي مبدوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم ان علينا حزابهم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر.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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر ربادا والذي أخرج المرى فجعله غذاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجرى وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ذم لا يموت بيها ولا يحيا قال أبلح من تزكى وذكر اسم ربه بصلى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لذي الصحوب الاولى صحوب ابراهيم وموسى. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر.